إِنْ تَكْفُرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنْكُمْ وَلَا يَرْضَى لِعِبَادِهِ الْكُفْرُ وَإِنْ تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ وَلَا تَزِرُوا وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى ثم إلى ربكم ورجعكم فيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنْتُم تَعْمَلُونَ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ وَإِذَا مَسَّ الْإِنْسَانَ ضُرْ دَعَ رَبَّهُ مُنِبًّا إلَيْهِ ثم إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل وجعل لله أدادا وجعل لله أدادا ليضل عن سبيله قلت متع بكفرك قليلة إنك من أصحاب النار أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربي. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون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 قُلِ اللَّهَ أَعْبُدُ مُخْلِصًا لَهُ دِينِي فَاعْبُدُوا مَا شِئْتُمُوا مِنْ دُونِهِ قُلْ إِنَّ الْخَاسِرِينَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمُ وَأَهْلِيهِمُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَلَى ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينَ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 أفمن حق عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذ من في النار لكن الذين اتقوا ربهم ولهم غرف من فوقها غرف مبنية تجري من تحتها الأنهار وعد الله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 إن أرادني الله بضرر هل هنن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هنن ممسكات رحمتي قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون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 وَاتَبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنْزِلَ إلَيْكُم مِن رَب بِكُم مِن قَبْلِ أَيِّ يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ بَغْتَتَهُ وَأَن تُمُو لَا تَشْعُورُونَ ان تقول نفسي يا حسرة على ما ضللت في جنب الله وان كنت لمن الساخرين او تقول لو ان الله هداني لكنت من المتقين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 119. ولا هم يحزنون 110. الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل 111. له مقاليد السماوات والأرض والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون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 يَتْلُونَ عَلَيْكُمُ آيَاتِ رَبِّكُمُ وَيُنذِرُونَكُمُ لِقَاءِ يَوْمِكُمُ هَذَا قَالُوا بَلَى وَلَكِنْ حَقَّتْ كَلِمَةُ الْعَذَابِ عَلَى الْكَافِرِينَ قِيلَ دُخُولُ أَبْوَابِ جَهَنَّمَ قَالِ دِينَ فِيهَا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 وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتموا فدخلوها خالدين وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين